أكُم مِن الحَقّ يخِج نَو الرَّسُول وَإكُم أَ تُمِنُوا بالِلهِ رَبّكُم إِ كُاتُم خَرَجتُ م جهد فِي سَب وَبَتِ غ أَمربات تُسِّونَ إلَيْهِمُ بالِالمَوََّتِ وَأَن أَلَ بِمَا أَخْفَيتمُ وَمَا عللَاتُم وَمَ يَفعلهُ مِنكُم فَقَد ضُلَّ سَوَ السَّبيل إ يَفقَفُكُم يَكُ لَكم أَْدَ أَ وَيَبَسُطُ إلَْكُم أَدِيَهُ وَأَلسِنَتَهُ بِالسّ إِوَدُّ لَ لَ تَ فَعَكُمُ أَرحامُكُم وَل أَولادُكُمْ يَوْمَ الْ القِيياَامَةِ يُفْصلَلُ بَيْنَكُمْ وَلَّهُ بِماَا تَعملونَ بَْصيد قدَ كَانَت لَك إسوَةٌ حَسَنَةُ فِي إبَرَهمَ وََّذِينَ مَهُ إذ قُ لِقُومهِم اذْقُولُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا ثَرْنا بِكُم وَبَدَ بَينَناَا وَبَنَكُمُ الْ العدَوَةُ وَالبَوبُ وَبَدًا حتىَ تُ مِنوا بالَِّهِ وَوحدهُ إِلَّا قَلَ إبَرهِ مَلِأَبيِي إِلَّا قَولَ إبَره مَلِأَبيهِ لَ أأَسْتَغفَِّ لك وَمَا أَمِْلك لكمِنَ اللهَّهِ مِن, الله من شيءَيْ